أولائك الذين هداه الله فبه دام قتاده أولائك الذين هداه الله فبه دام الحمد لله رب العالمين مستجيب دعوات المظلومين. وصلى الله وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الذين دعوا ربهم فاستجاب لهم أيها الأحبة الأكارم أحييكم بتحية الإسلام الطيبة المباركة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الأكارم أتحدث إليكم منها هنا من أرض فلسطين عن قضية مهمة ينبغي أن يوليها المصلحون والمجددون اهتماما عظيما إنه عمق الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاتصال الوثيق به إن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قريبا من ربه عز وجل حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى وحتى يكسب الله سبحانه وتعالى دعوته بركة منه عز وجل في وقت يتمنى أن يستجيب الناس فيه دعوته إن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى حينما يلتفت إلى سير الأنبياء والمرسلين يجد ذلك الشيء العجب العجاب في عمق الاتصال بالله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل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 لقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعمل هذا العمل الذي أمره الله عز وجل به ومع ذلك يدعو الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله قبول حسنا لأن قبول الله عز وجل للعمل دليل على أن ذلك العمل كان بإذن الله سبحانه وتعالى عملا مرضيا وأن صاحب ذلك العمل كان من أهل الجنة والسعادة عند الله سبحانه وتعالى ونجد كذلك أيها الأحبة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه عظم الله عز وجل وقدر الله عز وجل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 ثم بعد ذلك دعاء لله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي للمؤمن الداعية إلى الله عز وجل أن يكثر من الثناء على الله عز وجل قبل الدعاء فإنه لا أحد أحب إليه الثناء والمدح من الله عز وجل وهو يستحق ذلك كذلك أيها الأحبة الأكارم ننظر إلى سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والسلام في دعائهم لله سبحانه وتعالى هذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه ولقد نادانا نوح فلنعمل مجيبون ما أجملها من كلمة حينما ينادى العبد ربه سبحانه وتعالى فيقول ذلك الله سبحانه وبحمده فلنعم المجيبون هذا نوح عليه الصلاة والسلام حينما يدعو ربه سبحانه وتعالى يكون من أهل القرب منه عز وجل ولذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى ونوح عليه الصلاة والسلام كما في أخرى يقول الله عز وجل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم لاحظ يا عبد الله دعاء من العبد واستجابة من الله سبحانه وتعالى وكذلك أيها الأحبة الأكارم نجد الحال مع أيوب عليه الصلاة والسلام حينما يقول الله عز وجل عنه وأيوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له استجاب الله عز وجل له مباشرة وإن كان هنالك وقت سأل الله عز وجل إياه لكن الله سبحانه وتعالى لم يخيب ظنه ولم يخيب رجاءه به فاستجاب الله عز وجل له وكشف عنه ما به من ضر وكذلك نجد في قصة نبي الله عز وجل يونس عليه الصلاة والسلام حينما يقول الله عز وجل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجاب الله عز وجل دعاء يونس عليه الصلاة والسلام الذي ذهب مغضبا قال الله عز وجل في آية أخرى ذهب مغضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك هذا يونس عليه الصلاة والسلام استجاب الله عز وجل دعاءه بعد أن دع الله عز وجل وكذلك الحال في نبي الله زكريا الذي قال رب لا تذرني فردا وأنت تخير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ذكر الله عز وجل في سورة الأنبياء التي هي في جل اهتماماتها حديث عن أولئك الأنبياء وعن أماكن أولئك الأنبياء الذين خرجوا من مركز الإشعاع الحضاري من منطقة الوطن العربي تقريبا أغلبهم كانوا أيها الأحبة الأكارم هؤلاء الأنبياء كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى نوح عليه الصلاة والسلام دعا الله واستجاب الله عز وجل دعاءه يونس عليه الصلاة والسلام دع الله فاستجاب الله دعاءه أيوب عليه الصلاة والسلام دع الله فاستجاب الله دعاءه زكريا دع الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه ثم بين الله عز وجل سبب استجابة الدعاء وأجمل ذلك سبحانه وتعالى فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أيها الأحبة الأكارم لنا حديث عن دعوة الأنبياء بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله فبهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يدعون قومهم يسألون الله عز وجل أن يفتح على قلوب قومهم فإن هذا من أعظم الأشياء التي يتقرب فيها الداعية إلى ربه سبحانه وتعالى أن يفتح الله عز وجل له أقفال قلوب العباد تأمل قول شعيب عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول لقومه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وتأمل قول نوح عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول فافتح بيني وبينهم فتح ونجني ومن معي من المؤمنين وتأمل قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما كان يقصد دعوة فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويحلل عقدة من لساني يفقه قولي وهكذا أيها الأحبة الأكارم كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما يتصدون ويتصدرون لدعوة أولئك القوم الذين أرسلوا إليهم كانوا يسألون الله عز وجل أن يفتح على بصيرتهم وأن يفتح على بصائرهم حتى لا يروا ذلك الحق ضلالا وحتى لا يروا ذلك النور ظلاما وحتى لا يروا ذلك الوحي غوى والعياذ بالله إن الداعية إلى الله عز وجل يريد الخير للغير يحاول قدر الإمكان أن يسر الله سبحانه وتعالى لأولئك القوم من يفتح الله سبحانه وتعالى لهم إن الداعية إلى الله عز وجل يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لقبول الناس دعوته ولذلك كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم رب أدخلني مدخل صدك وأخرجني مخرج صدك واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا أيها الأحبة الأكارم وهكذا إذا كان الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أهل تعظيم لله وارتباط بالله واستعان بالله كما قال الله عز وجل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إذا كانت داعية أهل ذكر لله عز وجل كما قال موسى وهارون كي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إذا كانت داعية إلى الله سبحانه وتعالى صاحب عبادة وقنوت لله سبحانه وتعالى إذا كان ذلك الداعي أيها الأحبة الأكارم قريبا من الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمه إذا كان من أهل الإحسان لأن الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين والناس أيها الأحبة الأكارم لا يقبلون على الداعية إلى الله عز وجل إلا إذا كان له عبادات إحسانية يشعر الناس بها وإن لم يتحدث بها أمام الناس فالداعية إلى الله عز وجل صاحب إخبات وخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى يقضي ليله بقيام الليل ويقضي نهاره بذكر الله عز وجل ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيل إن لك في النهار سبحا طويلا هذا أيها الأحبة الأكارم يدل على أن الداعية كل ما كان أكثر ارتباطا بالله عز وجل أكثر عبالة لله سبحانه وتعالى ذكرا لله عز وجل استغفارا لله سبحانه وتعالى دعوة للناس لأن يستغفروا الله كما كان نوح عليه الصلاة والسلام يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم كلما كانت داعية أيها الأحبة الأكارم داعية لقومه بهذا الأمر وهو بذاته يفعل هذا الأمر ويتقرب من الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه فهو بإذن الله سبحانه وتعالى من المقبولين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد قرابة مئة مرة وكان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد أكثر من سبعين مرة كان يكثر من ذكر الله عز وجل كان يكثر من ذكر الله عز وجل فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فأكثر ذكره في الأرض دوما لتذكر في السماء إذا ذكرت كلما ذكر الإنسان ربه وكلما استغفر الله عز وجل وكلما حاول قدر جهده أن يجعل المجالس أيها الأحبة عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى وهو يكون من أهل ذكر الله عز وجل كلما كان ذلك الداعية من أهل القبول عند الله سبحانه وتعالى إن قراءة أتسنن الأنبياء والمرسلين في ذلك الأمر تؤكد علينا أيها الأحبة الأكارم مرة بعد أخرى أن الداعية إلى الله إذا لم يكن من أهل التعبد والتحنث والتنسك والزهد والصلاح الداخلي فلن يكون لدعوته الحقيقية ثمرة أمام الناس ولا جوهرة حقيقية بينهم إن الداعية إلى الله عز وجل إذا خلى بمحارم الله انتهكها ثم خرج على الناس وجلس يحثهم على طاعة الله في خلواته وفي الجلوات وفي السر وفي العلانية ولم يؤيد ما قاله بفعله أيها الأحبة الأكارم فلن يكون على دعوته نورا ولن يكون على دعوته شعاعا لأنها رسالة جافه من قلب خرب فالله سبحانه وتعالى لن يجعل فيها قبولا لدى الناس أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يطهر قلوبنا وأن يجعل أعمالنا خالصة وأن يجعلها لوجهه صالحة وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Surah al